يهم ام با كانوا به يستهزئون الم يروا كم من قبلهم من قرن مكنناهم في الارض ما لم نمكن لكم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 لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني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 ما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون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 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا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 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل ايه ولكن أكثرهم لا يعلمون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 تقيم قل ارىيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غير الله تدعون ان كنتم صادقين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 تَأَيْذَ فَرِحُ بِمَا أُوتُ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ خَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ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 فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَاءُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمة أن مَن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده مه وفُور الرحم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبعوا أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي به ما عندي ما تس تَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الحكم إِلَّا لِلَّهِ يقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قل لو أَنَّ عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 تَا جاء جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ألا له الحكم وهو وَهُوَ الحاسبين قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعوا خفيا تدعونه تضرعوا خفيا لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلست قل عليكم بوكيل لكل نبأ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 وزر الذين تَقَذُّو دِينَهُمْ لَعِبَ وَلَهْوٌ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُمْ بِمَا كَسَبَتْ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها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 قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْلَانَ تهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَأَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَا مِنَ الْمُقْنِنِينَ فَرَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ كن آفلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلق قال لئن يهدني ربي لا من القوم الضالين باليم فلما رأى الشمس بازرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت Qaala ya qawmi inni bari' un mimma tusrikoon Inni wajjahtu wajhiya liladhi fattara samawati wal arda hanifan Wama ana وحاجه قومه قال أتحاجونني في الله وقد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 وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق ق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وَكُلٌّ فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإخْوَانِهِمْ وَجَتَبَيْنَا هُمْ وَهَدَيْنَا هُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذ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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها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 وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُونَ أَيْدِيهِمْ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 والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر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 U QUAD FASTS OLANA AL-ÁYAT' LKOWM YAFQHAounced Wo Hوا najvi enzel min a sorumra m์ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حببا متراكبا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُنَاسَبًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ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 لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْنَا سيه ومن عم يفعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات ول يقول درست ول نبينه تبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا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 جاءتهم ايه لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون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 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم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 فَكَهُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا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 وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا يَجْعَلِ الصَّدْرَ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ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 وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ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 إِذَا شَاءَ يَذْهَبُكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وَإِيَّكُمْ مَيْتَتٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ فِي مَا ونحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا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 فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذٍ ذُو فُرِّ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ غُورُهُمَا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 تذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَةً وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه تقول علكم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 Qul, inntaviru, inna munntavirun Inna al-lazhin farrqu deenahum, wakanu shia'al, lasta minhum fee shayy انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما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 وَبِذَلِكَ أُمِذْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَتِّبُ كُلُّ نَفْرٍ إلا عليها ولا تزروا وزرة وزرة أخرى ثم إلى وهو الذي جعلكم خلايا في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما